والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار هذا الحديث فيه رجاء عظيم وبشارة كبيرة لمن يموت على هذه الأمور وأنه سيدخل الجنة لا محالة قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتمله على العقائد يقول النووي رحمه الله هذا حديث عظيم الموقع يعني منزلته من الدين عظيمه وهو اجمع او من اجمع الاحاديث المشتمله على العقائد لان العقيده الوارده في هذا الحديث فقط سبب للنجاه من النار ودخول الجنه سيحرم على النار وسيدخل الجنه من أتى بالعقيدة الواردة في هذا الحديث فقط فهو مشتمل للعقائد كلها فمن أتى به دخل الجنة قال وهو أجمع أو من أجمع الاحاديث المشتمله على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم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 فمن أتى بالعقيدة في هذا الحديث فقد أتى بالإيمان ونابذ وخالف أهل الكفر والشرك وقال ابن حجر رحمه الله بعد ان نقل كلام الناوي وهو أن ذكر عيسى في هذا الحديث رد على النصارى ورد على اليهود قال وقال غيره في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محض وكذا قوله عبده وفي ذكر رسوله تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وقذفه بما هو منزه عنه وكذا امه وفي قوله ابن امته ستاتي الروايه تشريف له وكذا تسميته بالروح ووصفه بانه منه هذا الحديث كما تقدم من كرام النووي رحمه الله جامع لمسائل الاعتقاد التي يجب على الانسان يعتقدها وبه ينجو في الاخره من عذاب الله عز وجل عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الشهادة الإقرار ومعناها هنا الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح فلا يكفي في الشهادة إقرار اللسان ولهذا لما قال المنافقون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله كذابهم الله عز وجل في هذه الشهادة لأنه إنما قالوها بألسنتهم ولم يستيقنوها بقلوبهم قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبوا فيما شهدوا به من أنك رسول الله لأنهم لم يعتقدوا ذلك إنما قالوه بألسنتهم فلم ينفعهم هذا الاقرار باللسان لنخال من الاعتقاد بالقلب والتصديق بالعمل ولا بد في الشهاده من العلم قال الله عز وجل الا من شهد بالحق وهم يعلمون قال القرطبي في المفهم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب قال من شهد أن لا إله إلا الله من هنا شرطية وجواب الشرط في آخر الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود على وجه يستحق وأن يعبد إلا الله فليس أحد من دون الله فيه من خصائص العبودية شيء ابدا فلا معبود حق يستحق العبادة إلا الله وهذا يسمى بتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة وهو الذي حصل فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت افراد الله بالعباده وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون واما توحيد الربوبيه ومعرفه الخالق لا خالق الا الله لا رازق الا الله لا معطي الا الله لا مانع الا الله هذا كان يقر به المشركون ولم يكونوا يخالفون فيه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله وذلك الناس لا يدعون إلى هذا هذا مستقر في الفطر حتى قال الله عن فرعون وقومه وقد ادعوا لهية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله وتوحيد الالوهيه هو إفراد الله بأفعال العباد بأن يخصوه بالعبادة ولا يصرفوا شيئا من العبادة إلا له لذلك سيأتينا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وسيأتينا في باب الرجاء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا الذي يغرس في القلوب وتعمر به الأنفس وينشر بين العباد لأن الخلل فيه كثير والخلل فيه ضرر عميب قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده توكيد للاثبات ولا شريك له توكيد للنفي اين الاثبات واين النفي الا الله هذا اثبات الا الله وحده لا اله لا شريك له هذا التوكيد للنفي فوحده توكيد للاثبات ولا شريك له توكيد للنفي وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه عبده أي هو عبد وليس برب فهو ليس لله بشريك عبده ورسوله اي المبعوث بما اوحي اليه فليس الكلام من عنده فليس بكاذب على الله انما هو مبعوث مرسول فهو عبد مربوب وبشر كالبشر الا انه يوحى اليه قال ربنا عز وجل قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهو عليه الصلاة والسلام بشر بعض الناس قد يدعي أنه ليس من البشر وأنه نور يمشي على الأرض وأنه ليس له ظل وأن نوره طمس ظله كل هذا مصادم للأدلة فهو بشر يأكل كما يأكل البشر وينام كما ينام البشر ولذلك قريش استنكروا أن يكون الرسول من البشر وطلبوا أن يكون رسولا من الملائكة قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسوله استنكروا هذا يعرفون بشريته فمن زاد على قوله عبد الله ورسوله فقد غلا في رسول الله عليه الصلاه والسلام واته بما ليس عليه دليل قال وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه وفي رواية لمسلم وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال القرطبي هذا الحديث مقصوده إفادة التنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه عليها السلام والتحذير عن ذلك بأن عيسى عبد لا إله ولا ولد وأمه أمة لله تعالى واملوكة له لا زوجة تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبيرا فهذا الحديث فيه رد على اليهود وعلى النصارى قالوا استفاد من هذا ما يلقنه النصراني إذا أسلم يعني إذا أسلم النصراني لابد أن تقول له وأن عيسى عبد الله ورسوله وأمه وابن أمته لابد أن يستيقن هذا لأن مخالفة هذا نقد للإيمان فقوله أن عيسى عبد الله ورسوله رد على النصارى وعلى اليهود لأن النصارى قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة وجعلوه إلها مع الله وكذبوا فيما قالوا قال رسول الله عليه وسلم: والسلام وأن عيسى عبد الله والعبد ليس برب واليهود كذبوا ونفوا عنه الرسالة وجعلوه ولد زنا وجعلوا أمه بغيا وادعوا قتله قالوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وكذبوا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ولكن شبه لهم فقتلوا المشبه لهم وصلبوه واما عقيده اهل الاسلام فنحن نشهد انه عبد الله ورسوله وان امه صديقه كما اخبر الله تعالى بذلك وانها احصنت فرجها وانها عذراء وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام في أمه وقوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال القرطبي وقد اختلف في معنى وصف عيسى صلى الله عليه وسلم بكونه كلمة فقيل لأنه تكون بكلمة كن من غير اب وقيل لأن الملك جاء أمه بكلمة البشارة به عن أمر الله تعالى قال وهذان القولان أشبه ما قيل في ذلك ومعنى القاها أي علمها بها يقال ألقيت عليك الكلمة أي علمتك بها وسمي عيسى روح الله لأنه حدث عن نفخة الملك وأضافه الله تعالى إليه أي ضاف التشريف لأن ذلك النفخ كان عن امره وبقدرته وسمي النفخ روحا لانه ريح تخرج من الروح قاله المكيون وقيل سمي بذلك عيسى لانه روح لمن اتبعه وقيل لانه تعالى خلق فيه الروح من غير وصفه اب كما قال في ادم ونفخت فيه من روحي قاله الحربي وقال ابن حجر رحمه الله وفي قوله وابن امته تشريف له وكذا تسميته بالروح ووصفه بانه منه كقوله تعالى وسخر لكم ما في الارض جميعا منه فالمعنى انه كائن منه كما ان معنى الايه الاخرى انه سخر هذه الاشياء كائنه منه اي انه مكون كل ذلك وموجده بقدرته وحكمته وقول وكلمته اشار إلى أنه حجة الله على عباده أبدعه من غير أب وأنطقه في غير اوانه واحيا الموت على يده وقيل سمي كلمة الله لأنه أوجده بقول كن فلما كان بكلامه سمي به كما يقال سيف الله وأسد الله وقيل لما قال في صغره إني عبد الله وأما تسميته بالروح فلما كان اقدره عليه من احياء الموتى يعني ينفخ فيها الروح وقيل لكونه ذا روح وجد من غير جزء من ذي روح على كل لماذا سمي لانه من روح الله عز وجل او ان الملك الملك نفخ فيه الروح يعني اضيف الى الله عز وجل تشريفا وسمي لذلك تكريما له وقال الشامع الثاني رحمه الله قوله وكلمته ألقاها إلى مريم أطلق الله عليه كلمة لأنه خلق بالكلمة عليه السلام ما هي الكلمة الخلق بها عيسى كن ومقوله ألقاها إلى مريم أي وجهها إليها بقول كن فيكون كما قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قاله كن فيكون ومريم أمه ابنة عمران وليست بأخت موسى وهارون وأخوها هارون أيضا يا اخت هارون وكان بينهما وبين موسى أزمنة ولكنهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يحبون ان يتسمون باسماء أنبيائهم فابو مريم اسمه ها مريم بنت عمران واخوها هارون وموسى اسم أبي عمران واسم اخيه هارون ولكن بينهما ازمنه فكانوا يحبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ان يتسمون باسماء أنبيائهم وروح منه اي صار جسده عليه السلام بالكلمه فنفخت فيه هذه الروح التي هي من الله اي خلق من مخلوقاته اضيفت اليه اضافه تشريف وتكريم وعيسى عليه السلام ليس روحا بل هو جسد ذو روح قال تعالى ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فدل عن أنه بشر كالبشر فبالنفخ صار جسدا وبالروح صار جسدا وروحا قال وقوله منه هذه هي التي ظل بها النصارى فظنوا أنه جزء من الله فظلوا أظلوا كثيرا قال ومن للابتداء وليس للتبعيط فيك قولي تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فلا يمكن أن نقول إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله هذا لم يقل به أحد فقولوا منه أي روح صادرة من الله وليست جزءا من الله كما يزعم النصارى ثم ذكر رحمه الله ان ما يضيفه الله إلى نفسه ثلاثة اقسام هناك مما يضاف الى الله إضافة الصفة إلى الموصوف وهناك اضافه تشريف وتكريم يعني بيت الله الكعبه المساجد بيوت الله هذه اضافه تشريف ناقه الله يد الله اضافه الصفح للموصوف ما الفرق يقول ما يضيف الله عز وجل الى نفسه على ثلاثه اقسام الأول العين القائمة بنفسها وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه يعني عين قائمة بنفسها كان يقول الله عز وجل عبد أضافه إليه وهذا العبد قائم بنفسه هذه قد تكون على سبيل عموم الخلق وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وكقول إن ارضي واسعة وقد تكون على سبيل الخصوص ناقض الله وسقيها وهذا القسم مخلوق القسم الثاني أن يكون شيئا مضافا إلى عين المخلوق يقوم بها مثاله هو روح منه فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا فيروح من الأرواح التي خلقها الله وليس جزءا أو روحا من الله فهذه الروح حلت في عيسى عليه السلام وهو عين منفصل عن الله القسم الثالث أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين المخلوق يعني ما أضيف إلى الله هو غير مضاف إلى شيء مخلوق مثال ذلك كما قال الله عز وجل اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فكلام الله هذه وصف غير مضاف الى عين مخلوقه فهو صفه من صفات الله عز وجل من باب اضافه الصفه الى الموصوف فالاعيان القائمه بنفسها والمتصل بها بهذه الاعيان مخلوقه والوصف الذي لم يذكر له عين يقوم به غير مخلوق فوصفها من صفات الله عز وجل قوله أن الجنة حق والنار حق وأن الجنة حق والنار حق أي شهد أن الجنة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأنها وأنه عدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر الله بها في كتابه وأن وعدها للكافرين حق ثابت لا شك فيها لأن الحق في اللغة هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول وأن الجنة حق وأن النار حق الحق هو الشيء الثابت المستقر الذي لا يزول يعني أن الله خلق الجنة والنار وعدهما أعد الجنه للطائعين والنار للعاصين فلا بد من الشهاده بذلك يقينا فالجنه والنار موجودتان مخلوقتان هذا مما يجب الايمان به قال علماء رحمهم الله وفي هذا دليل يعني تعداد هذه التي يشهد بها وتنجي من عذاب الله عز وجل في هذا دليل على ان اهل الكتاب من اليهود والنصارى يجب ان يدعون الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ولا بد ان يشهدوا ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق والنار حق بالاضافه الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهكذا كل من يدين بدين قد اتخذه مصدر ديانه وتمسك به وزعم أنه الحق فلا بد أن يبرأ منه مع شهادة أن لا اله الا الله وأن محمد رسول الله فإذا دعوت أحد من أهل الاديان الباطلة إلى الله ثم أراد أن يشهد لا بد أن تنطقه مع الشهادة بأن محمد رسول الله وأن الله وحده لا شريك له أن ما كان يعبده باطل قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا هو الشاهد وهذا هو عظيم الرجاء يعني من اعتقد هذه الأمور الخمسة وشهد بها فإنه سيدخل الجنة وإن كان مقصرا في العمل قال القرطبي وقوله على ما كان من عمل أن يدخل الجنة ولا بد سواء كان عمله صالحا او سيئا وذلك بأن يغفر له السيء بسبب هذه الأقوال أو يربي ثوابها على ذلك العمل السيء يعني من شهد والشهاده تقتضي الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالجوارح وان خص الانسان ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ومات على ذلك فانه سيدخل الجنه ولا بد بفضل رحمه الله عز وجل بسبب ايمانه هذا قال على ما كان من العمل اي باي عمل اتى به سواء قصر في الصالحات ام اكثر منها قال ان يدخل الجنه ولا بد سواء كان عمله صالحا او سيئا وذلك بان يغفر له السيئ بسبب هذه الاقوال او يربي ثوابها على ذلك العمل السيئ قال وكل ذلك يحصل ان شاء الله لمن مات على تلك الاقوال اما مع السلامه المطلقه يعني بان لا يعذب واما بعد المؤاخذه بالكبائر يعني من شهد هذه الشهاده صدقا فانه سيدخل الجنه ولا بد اما دخولا اوليا مطلقا بلا عذاب قد يكون بلا حساب وإما بأن يؤاخذ على كبائره ثم يدخل الجنة فعاقبته إلى الجنة وقال ابن حجر ومعنى قولي على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد لكن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة قال ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل لأن قال لابد أن يدخل أهل الجنة الجنة يعني من أتى بهذه لابد أن يدخل الجنة ثم يتفاوتون بأعمالهم وفي رواية لمسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار وهذا باب للرجاء أعظم، وفي رواية لمسلم أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمان يشاء كم بقي الوقت عشر. عشر؟, عشر. عشر؟ قال أدخله الله الجنة أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمان يشاء يعني من شهد بهؤلاء بهذه الشهادة. قال القرطبي ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخير في الدخول في أبوابها يعني من شهد أن لا الا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن امته وكلمته ارقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانيه شاء قال ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخير في الدخول في ابوابها وذلك بخلاف ما ظهر من حديث أبي هريره الآتي في كتاب الزكاة فإن فيه ما يقتضي أن كل من كان من أهل الجنة إنما يدخل من الباب المعين للعمل الذي كان يعمله غالبا الداخل يعني أهل الصيام يدخلون من باب الصيام أهل الصلاة من باب الصلاة أهل الصدقات من باب الصدقات قال فإنه قال فيه فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الصيام وهكذا الجهاد قال والتوفيق بين الظاهرين لأن ظاهر هذا الحديث حديث بهريرة أن كل قوم يدخلون من الباب الذي اشتهدوا فيه واشتغلوا فيه وظاهر الحديث الأول أن من شهد هذه الشهادة سيخير من أي باب شاء ان يدخل فليدخل قال التوفيق أن كل من يدخل الجنة مخير في الدخول من أي باب شاء غير أنه إذا عرض عليه الأفضل في حقه دخل منه مختارا للدخول منه من غير جبر عليه ولا منع له من الدخول من غيره ولذلك قال ابو بكر رضي الله عنه ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة أي للدخول من جميع الأبواب أو من أيها شاء من ضرورة فقد يكون من اهل الصلاة ولكن له أن يدخل من بابه الصيام من بابه وين كان بابه قد يكون أعلى ولكن له التخير إذا دخل فهذا الجمع بين الحديثين فالجمع بينهما أنه يخير وفي حديث بهريرة أن التخير ليس واجبا إنما هو حق له ولا يجبر عليه، فإن شاء تخير وإن شاء دخل من الباب الذي خصص له لاجتهاده في ذلك الباب. هذا الحديث طويل وكان لا بد من الوقوف معه. نقف عند هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وجزاكم الله خيرا الأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم في أول الدرس. جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته